إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا همالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا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 ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ظلوا السبيل قالوا سبحانك قالوا سبحانك ما كان يبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ولكن ما تعتهم وأباعهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما ضرة فَقَدْ كَذَبُوْكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَهُ وَلَا نَصْرَ وَمَن يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أُرْسَلَ النَّاقِبُ لَكَ مِنَ الْمُسَلِّمِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْتِيهِمْ 114. الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا